وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيٍّ مِنْ آيَتِ رَبِّكَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُمْنَى عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ سَاعَةٌ بِغَتَّاء وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 وَلِكُلٍّ اِلَى رِجَالٍ وَحَائِلِينَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا افلا تعقلون حتى اذا استيأس الغسقوا ظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وظنوا ان لَهُمْ قَدْ كُن بُجَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ